وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِينَ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَى عَبِيدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَالَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير�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 ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذفتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون